اتقوا الله تعالى حق التقوى واشكره على مزيد إفضاله ووافع عطائه جعلنا من خير أمة أخرجت للناس هدانا لدينه الذي ليس به السباس أرسل إلينا أفضل رسله وأنزل علينا غير كتبه كتاب محكم البيان واضحوا البرهان فيه الوعد والوعيد فيه النهي عن الشبك والعمر بالتوحيد وكم خلق كريم أيها المسلمون هذا كتاب الله معجزة نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما بعد الله من نبيه إلا آته من الآيات ما على مثله آمن البشر وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا فالحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عواجا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب احكمت آياته ثم فصلت ميد حكيم خبير كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يحلمون هو الحق ويهدي للحق قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم فيه البيان والتبيين فيه الأمر والنهي فيه الخبر والإخبار ما فرطنا بالكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كتاب أنزله الله لنتدبره ونتعقل معانيه ليكون وسيلة إلى صلاح قلوبنا وأعمالنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتبتر أولو الألباب أنزله الله ليعبد وحده لا شريك له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين تعبد الله مخلصا له الدين محفوظ بحفظ الله من أيدي الآل دين ديابة أو مقصانة إنا نحن نزلنا إنا نحن إنا نحن إنا ارتك على جن وعلا وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز ويأتيه الباطل من بني بني ولا من خلفه فزيد من حكيم بن حميد هو خيره هو احسن الحجي وهو خيره هو احسن الحبيب وخير سلام الله نزل احسن الحبيب في هذا متشابها انزله هو ليس نشرا لعبيدنا لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكر رسل تعقلون